دعاء وجراح فكك الوثنيون معسكرهم وحملوا جرحاهم وتركوا أسراهم للمؤمنين وجثث قتلاهم للذئاب وبدأوا العودة إلى مكة أما المؤمنون فلم يتزحزحوا ظلوا على أرض أحد في حالة ترقب ودفاع حتى اطمأنوا لخلو الساحة حينها نهض صلى الله عليه وسلم ونادى أصحابه ليختم بالدعاء كما بدأ فقال استووا حتى أثني على ربي نهض الصحابة المتعبون والنازفون حتى صاروا خلفه صفوفا ونهضت النساء خلفهم فقال صلى الله عليه وسلم اللهم لك الحمد كله لا قابض لما بست ولا باسط لما قبضت ولا هادي لمن أضللت ولا مضل لما هديت ولا معطي لما منعت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 واجعل عليهم رجزك وعذابك إله الحق آمين أمن الصحابة وفاضت العيون وسكنت الأنفس ثم بدأت لملمة الشتات ومداوات الجراح وتفقد الأحبة وأقبلت النساء يداوين الجرح ويحملن قرب الماء على ظهورهن ليسقين العطشا حتى قال أحدهم رأيت عائشة بنت أبي بكر وأم سليم وإنهما لمشمرتان أرى خدم سوقهما تنقزان القرب على متونهما فتفرغانه في أفواه القوم ثم ترجعان فتملآنها ثم تجيئان فتفرغانه في أفواه القوم أما فاطمة فانشغلت بجراح أبيها صلى الله عليه وسلم تغسلها وعلي يسكب الماء بالمجن لكن فاطمة وجدت الماء لا يزيد الجرح إلا نزفا فتناولت قطعة من حصير وأشعلت فيها النار ثم أطفأتها وألصقتها على جرحه صلى الله عليه وسلم فاستمسك الدم وتوقف النزف اطمأن صلى الله عليه وسلم على جرحه هذا ثم نهض لينفتق جرح آخر أشد نزفا وألما جرح غائر في أعماق القلب حين نظر صلى الله عليه وسلم إلى أصحابه فسألهم سؤالا حزينا من مقتل حمزه فقال رجل أنا رأيت مقتله فقال صلى الله عليه وسلم فانطلق أريناه